وقالطة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحة كما ظهر منها وما بطن والإكم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما تعلمون ولكل أمة أدل فإذا جاء أدلهم لا يستأذرون ساعة فإذا جاء أدلهم لا يستأذرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأسنكم رسولم ياكم إما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن استقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى يَجِيدُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ